Innahu adalah kisah yang benar, dan tiada yang berhak kecuali Allah. Dan Allah adalah Yang Maha Esa, Yang Maha تولوا فإن الله عليم بلمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله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 أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنسان جيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لكم به علم